فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين كذلك كذب الذين وإن أنتم إلا تخرصون قل شاندمهم و لتتبع هو الذين كذبوا يرتدي وهم برق فيهم يعدلوا 119. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 119. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 110. تَنِلَنِ الْحَقَّ <تصفيق> وَمَا